الفرائد الحسان في عد آي القرآن نظم الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله احمد ربي وأصلي سرمدى على رسول الله مصباح الهدى وهكف خلف ماء العذب في الآي موهوما على المعتمد سميته الفرائد الحسانا أرجو به القبول والإحسانا سورة الفاتحة والكوف مع مك يعد البسملة سواه ما أولى عليهم عدلة سورة البقرة ما بدأه حرف التهجي الكوف عدل الوتر معطاتين معذر اعتمد وأول الشورى لحمصي يعد موافقا للكوف فيما قد ورد وعد شامي أليم أولا سواه مصلحون عنه نوقلا وقائفين عد للبطري ثاني الالباب للشامي كالثاني والعراق ثم ثاني خلاق مصر كنه للثاني وينفقون الثاني عد المكي واول ايضا بدون شك وتتفكرون في الأولى ورد للثاني والشام وكوف في العدد معروفا للبطري ومعه قد والثان لدى القيوم مع مك جلي عدى إلى النور البدين الأول وخلف مك في شهيد يهمل سورة آل عمران وغير شام اول الانجيل عد والثاني للكوفي به قد انفرد وغيره الفرقان اسرائيل للبصر والحمصي عند الاولى مما تحبون لمك اثبت وللدمشقي كذا مع شيبتي مقام ابراهيم للشام ورد كذا أبو جعفار نيضا في العبد سورة النساء لكوف السبيل والشامي يوعد وذا لمن آخرا به انفرد سوره المائده وبالعقود عن كثير أهمل كوف وغالبون بطر ناقلاك سورة الأنعام والأعراض قد عز والنور لدى مكيه والمادن الأول والثاني أسمي وبوكيل أول الكوف يرى وغيره في مستقيم آخرا كفا يكون الدين شام بصري ثم تعودنا لكوف يجري وعدد من النار وإسرائيل في فيها عن الحجازي اقتفي في سورة الأنفال والتوبة. يغلبون الشام كالبصر السبع أول مفعولا عن الكوفي دع بالمؤمنين الكل للبصري يعد والمشركين الثاني للبصري ورد والقيم الحمصي عد الناقله وللدمشقي دمشقي أليما أوله فمود عند المادني الأول عداك ذا للثان والمك سورة يونس عليه الصلاة والسلام والشام لفظ الدين والصدور عد والشاكرين ليسواه يعتمد سورة هود عليه الصلاة والسلام للكوف والحمصي تشركون عد ثاني لوط عنه كالبصري رد ذين من المكي مع الثاني التما وعد موجود لا ذا سواهما ومؤمنين الحمق مع حجازهم مختلفين عدده عن مشقهم كذا العراقيون عاملون همو مع الاولين ناقلون سورة الرعد جديد للنوروث والكوفي عد والدمشقي البصير يعتمد سوء الحساب عد شام اولا وقبله الباطل للحنص جلا من كل باب عده البصري وايضا الشامي والكوفي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن العراقي إلى النور النعا ثمود بصر مع حجازي وعا جديد لكوفي وشام ناقلا مع أول وفي السماء أولا دعا هو النهار غير البصر والظالمون عند شام سورة الإسراء والكهف سجادا الكوفي هدى للشام دع قليل الثاني غدا لهم تنع زرعا فالأوال مع مكيهم كآبدا بعد لثان شامهم سبابا للأولى كزرعا في العدد وعد باقيها العراقي اعتمد وقوم نول الكوف مع ثاني فقد أعماله أولاً مع العراق عزيز سورة مريم عليها السلام أول إبراهيم للمكي مع ثاني وأولى مزن الكو في منع سوره طه عليه الصلاة والسلام معا كثيرا عن عند بصر اهمل من نيدي مشقي حجازي تلا في اليم حمص تحزن اسرائيل مع مديان موسى اللي شامي تقع وشام كوف لنفسي معه شامي وعى وشيهم في الثاني كوف آسفا للمادن الأول والمك عرفا للثاني ألقى السامري فارددا قولا ولا له عددا إله موسى عند مك مع أول ولا هما ترك رأيتهم ضلوا لكوف اعددا وصفصفا عن الحجاز يرجدا مني هدى وثاني الدنيا يرد كوف وحنطي وضنكا عنه عدد سورة الأنبياء والحج. يضركم كوف مع الحميم ما بعده ثمود للشامي دع لوق لشامي مع البصر ترك والمسلمين الخلف للمكي حكي سورة المؤمنين والنور هارون الكوفي والحمسي ورد والشام كالعراق والآفاض ودد لها أولئك بالأبرصاري ودع لحمص اللي أول سورة الشعراء أول تعلمون كوف أهمله ثالي فتعبدون بصر حاضله به الشياطين عجدا لكلهم للمادن الأخير مع مكيهم سورة النمل والقصص وللحجاز الجيش شديد نعزدا وعند كوفي قوارير الجدا للكوف يسكن تركا والطين للحمص عد عكس يقتلوني سورة العنكبوت وأول السبيل للحنط مع الحجاز الدين للبصر كذب دمشقي ويؤمنون قد عدى لحنط آخرا كما ورد سورة الروم الروم للثاني وللمكي يرد وخلفه في يغلبون لا يعد سنين للأوال والكوف همني والمجرمون الثاني عد الأولي سورة لقمان والسجدة والدين للشام وللبصري جديد للحجاز مع شامي سورة سبأ وفاطر شام شمال وشديد اولا ومعه بصري شديد ناقلا وتشكرون عند حمص لا يوعد نذير الأول عنه ما ورد والحمص والبصر جديد أهملا وفي البصير النور بصر حاضلا من في القبور للدمشقي امتنع وأن تزولا عند وَقَعَ وقع تبديلا اعدده لدى البطري والمادن الْأَخِيرِ الأخير سُورَةُ سورة الصافات وصاد وغير حمص جانب والعكس لهف يعبدون بصر أهملة الثاني يقولون يزيد أهملة والكوفي بالذكر له قد نوقلا غواط عددا لغير البصري وغير حمصي عظيم يجري أقول للكوفي والحمص بثا والخلف للبصري فيه قد أسا سورة الزمر يختلفون اولا للكوف مع هد مشقي ثاني الدين اعتمد كوف له ديني وهاد ثانيا فسوف تعلمون عنه رويا بشر عبادي عند مك نرجدا مع أول الانهار عنه معددا سورة غافر وفصلت والشورى يوم التلاق للدمشق حوظلا وعكس ذا في بارزون نوقلا ودعلك في انكاومين وتركي للثاني والبصر الكتاب قد حكي ثاني دمشق والبصير عنهما ترحمون الكوف عد معهما وفي الحميم اول مكي وتشركون الكوف والشامي ثمود اذ للبصر دعوى الشام والكوف والحمصي كالاعلام سوره الزخرف والدخان مهين للحجاز مع بطريهم ولا يقولون عن كوفيهم شجارة الزقو المكي دع كثان والحمص كما عنهم وقع وفي البطون أول قد أهمل معه الدمشقي كما قد انجل سورة القتال ضرب الرقاب والوساق عددهما كذاك منهم لحمص من ثمى زارها يسقيطها الكوفي ثاني بالهم نفى الحمصي ومثله أقدامكم والبصر للشاربين مع حمص يجري سورة الطول والنجب والطور في عز الحجاز وَالشَّامِ والشام دعا ما عكوف لا قلا عملت ول الشام شيئا آخرا كوف ودنيا الدمشقي سورة الرحمن عز وجل لشام الرحمن معكوف ورد ثم المدين أول الإنسان رد وأسقط المكي للأنام كثان نار للعراق الشامي والمجرمون ثانيا للكل إلا لبطري كما في النقل سورة الواقعة كوف وحمص أول الميمانة قد اسقطا أول المشآمات موضونة للبصر والشام الجود للثاني والمكي أباري قعدودي وأول والكوف عين راوية في من أول و فيا نافيا أول اليمين الكوف معه الثان وليس إن شاء لبصري يعد قول الشمال يسقط الكوفي قولا حميم يترك المكي وعدد يقولون لمك حمص والأولون عنه دعب النص والآخرين عدده للمكي والكوفي والأوال والبصري عدال مجنوعون ثان شامهم ثم مشقي وريحان نوث سورة الحديد والمجادلة قبائل العذاب عن كوفيهم وعدد الانجيل عن بصريهم وفي الاذلين المدين الثاني وايضا المكي يهملان سوره الطلاق والتحريم والملك ولد مشق عبد الاخير جاء والثاني مع مك وكوف مخرجا للباب فعدد للمدين الاول قدير للأنهار للحمص قلي ثاني نذير للحجاجين قد عدات ويزيدهم فمع سورة الحاقة والمعارج الحاقة الأولار والكوفي ثم حسوما عده الحمصي شماله عدا حجازيهم وسانه غير دمشقيهم سورة نوح والجن ونورا الحمصي سواعا اهملا له وللكوفي كما قد نوقلا نسرا اللسان حمص الكوفي كثيرا الاوال مع مكي ونارا اعدده عن البصري وللحجازيين والشامي وَأَحَدٌ ذو الرفع عده لدى مكيهم وترك له ملتاحبا وقبل قمكوا في دمشق أولوا ثم جحيما غير حمص ينقلوا رسولا المكي وخلف الثاني له وشيبا كلهم لثاني كي يتساءلون والمكي يرد المجرمين مع دمشق في العدد سورة القيامة والنبأ للكوف تعجلى به مع حمصهم قريبا البصر وقلت مكهم سورة النازعات وعبث انعامكم معد من بصري دعوى الحجاز موتها لا يجري ضعامه كل سوى يزيدهم والصاحه اعتد لي سوى دمشقهم سورة التكوير والانشقاق والطارق. وتذهبون عن سوى وكادح كدحا لدا حمصهم وفام لاقيه له لم يسري ودع يمينه لشام بصري كذاك ظهره وعند أولي كيدا يعد الكل غير الأولي سورة الفجر أكرامني للحمط دعوة نعمة حمط مع الحجاز عزا يمم حجاز رزقه ويتلوه في جهنم الشامي عباد الكوفي سورة الشمس والعنف والقدر فعاقروها الخلف للمكي واولى وعدده للحمصي سواه سواه الذي ينهى لدى غير الدمشقي رواه عددا لم ينتهي لدى حجازهم وثالث القدر مكن شامهم سورة البينة والزلزلة والدين عن بصر وشام قد وقع للكوف اشتاتا مع الأوال دع سورة القارعة وعد كوف عند أولى القارعة كلا موازينه حجاز تابعه من سورة والعصر إلى آخر القرآن الكريم والعصر دع عكس الحق جوعنف العراق والدمشق وهم يراؤون عراق حمصهم يلد مع الوسواس مك شامهم وفي الختام الحمد مع صلات للمصطفى وآل الهدات